هاي محادثة بين المحسن والرضيع وهاي هدية لكم إذا عدكم حوائج عدكم مرة عدكم قضايا أسأل الله الدعاء من يبدأ يبدأ المحسن أول ويبدأ الرضيع لا الرضيع يبدأ يقول يا عمي عاين أحوالي رضيع أنذبح عطشان يا نك ماك اكفاني ومن ليش البوا الاكفاء يا عمي يا عم لا تك تعايل تصيح صاب حسين منو هاي ليلى هاي الربابه يا عم لا تك تعايل تصيح صاب حسين شو تقول له يقول لجف اللبال من صدري أرضع الولد من وين والله من وين لو عند دمع والله لرضع من دموع العيد ما روان يا عمين غير السهم الدماء يا عمي ترضى يفطمني سهما يشوم في نحري وانا في جفب السجاد ما وصل سنة عمري يا عمي تحتمل تسمع بحالي واش دهري ملتم صاف يا عمي ما يتحمل إنسان يلا عادي تحمل ولمحسن اسمع يا عبد الله يا يا يا يا. إذا الحسين لمح أمك ولها الثار ها شيرين يقول آنمي آنمي اللطب خده يا عبد الله يا وإذا لح شيئين لمح أمك وليها الثار آنمي والله صعب آنمي لطمخده ولا تحرك علي الكرار تحرك على الكرام اسمع واذا صدر امك يتيبس بصدر امي نبت مسمع واذا مصابا صعب حملي مصابا شايف الرضعة بعد بعد مقطعها وذا انت لمحت امك وابوكم جمله الاحباب انا ما شفت حتى امي ما خلوني اتهنى انا ما شفت حتى امي ليش وقع راسي على الاعداء على الاعداء يضلوعها بالباق هويت من الرحم اشتق الغصب من عصرة الخوة لكن شي يقول المحسن إلى أمه يعاتي بالزهرة تتحمل هالعتاب انت يا ولا يقول الهي نزيف الرأس نزيف الراس يا أمي بعضني ما توقفين وجسمت هش مقبالك يا زهر ما تشوفين اسمع وحنانك يمحو آلامي يا زهر ما تحضنين يا زهر بالله حضنيني وخلي الوقف خلف الباق اعتسمحولي بالذات الاخواتها انت كل نزفك يا ابني ما وقف اذا صدري وقف نزف انت راسك يجيني من الدم وانا صدري نزفك يا ابني ما إذا وقف اذا صنع إلك من مهجتي لفاء